يدا يداء لهب وتب ما أغنى عنه له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد